بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن يأتي بتعريف الإسلام ما هو الإسلام عندك يا هشام طيب معناه في اللغة العربية الانقياد والاستسلام لله وحده أحسن طيب إلى كم ينقسم الإسلام عندك؟ إلى قسمين إسلام كوني وإسلام شرعي فما هو الإسلام الكوني؟ ما هو الإسلام الكوني لقول الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها والإسلام الشرعي الديني ماذا يعني عندك ينقسم إلى قسمين إسلام عام وإسلام خاص فالإسلام العام ما معنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أحسنت والإسلام الخاص ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من شرائع وأحكام أحسنتم قوله سبحانه وتعالى أن يضله في قوله سبحانه ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ماذا تعني كلمة أن يضله هذه الكلمة مأخوذة من الضلال والضلال هو العدول عن الطريق المستقيم فالعدول عن الطريق المستقيم يقال له الضلال وضده الهداية كما قال الله عز وجل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج وعن الطريق الصحيح سواء كان سهوا أو عمدا وسواء كان كثيرا أو قليلا إذا عدل عن الطريق المستقيم ولو سهوا سمي ذلك ضلالا ولو سهوا سمي ضلالا ولذا نجد أن كلمة الضلال في القرآن الكريم تأتي لعدة معان فتأتي كلمة الضلال في الكفر بالله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ويأتي بمعنى الشرك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقد يكون الضلال جزئيا أي بحسبه من حيث القلة والكثرة كما يقال الفرق الضالة يعني التي انحرفت عن الصراط المستقيم قليلا كان ذلك الانحراف أو كثيرا ويأتي أحيانا الضلال بمعنى النسيان قال الله عز وجل في شأن المرأة أو في شأن النساء أن تضل إحداهما أن تضل بمعنى تنسى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وقد يأتي بمعنى الخطأ غير المقصود كما قال الله عز وجل عم موسى فعلتها اذا وانا من الضالين من المخطئين خطا غير مقصود لانه لما وكز ذلك الرجل لم يقصد قتله وانما تاديبه والاضلال أن يسلك بالعبد طريق الضلال يسلك بالعبد طريق الضلال وقد أضاف الله عز وجل الإضلال إلى نفسه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهذا الإضلال من الله عز وجل للعبد إما أن يكون بسبب تباعده عن طريق الهداية وعدم رغبته في طريق الهداية فيضله الله عز وجل قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم علم الله منهم بأنهم ليسوا أهلاً لطريق الهداية ليسوا محبين لذلك ولا راغبين في هذا فأضلهم الله عز وجل وأزاغ قلوبهم وهنا إذا أراد الله عز وجل الضلال ذلك العبد يجعل صدره ضيقاً حرجاً أي يضيق صدره من الإسلام لا يقبل شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذه علامات تدل على أنه قد ضل وأن الله عز وجل قد أراد إضلاله بسبب ما عمل بسبب أعماله إذن الإضلال من الله عز وجل لم يحصل إلا بعد أن حصل الضلال من العبد والرغبة في الانحراف وترك الهدى وترك الصراط المستقيم الله عز وجل أجرى عليه بعدله الإضلال فصار ضالا صار ضالا كما قوله سبحانه وتعالى ضيقا فالضيق معناه في لغة العرب ضد السعة أي ليس ذلك الصدر واسعا بل إنه شديد الضيق قال أهل اللغة إن الضيق هو ضد السعة ويستعمل في الفقر والبخل والغم والحزن يستعمل الضيق في هذه كلها لأنها تورث عدم السعة للصدر فالفقر يجعل الشخص إلا من رحم الله صدره غير متسع ضيق منكمش والبخل كذلك يجعل الصدر ضيقا منكمشا غير متسع بخلاف الكريم الذي يبذل ماله هكذا وهكذا فإن صدره متسع وكذلك الغم يقبض الصدر حتى يصير ذلك الصدر غير متسع يصير غير متسع والحزن كذلك عند أن يحدث للشخص والفرق بين الغم والحزن أن الغم لما هو حاضر لما يهجم على القلب في وقتك الحاضر وأما الحزن فهو لما فات من الأمور يحضرك حزن على ما فات وقد قرأ الأكثرون لكلمة ضيقا ضيقا قرأوها بالتشديد ضيقا وقرأ ابن كثير ضيقا بالتخفيف بتخفيف الياء ضيقا وهل هناك فرق بين الضيق والضيق ذكر أهل العلم فرقا في ذلك فقال بعضهم الضيق بتشديد الياء هذا فيه التأكيد على وجود الضيق بأنه بأنه حصل مرة بعد مرة على تكراره تأكيد على تكرار الضيق إذا قال صدر ضيق أن يحدث له الضيق مرة بعد مرة وأما الضيق فهو الذي يحدث مرة وَلِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَةَ الْمَشْهُورَةَ بِالتَّشْدِيد ضَيِّقًا أي ذلك الصدر صار ضيقًا مُلازِمًا لَهُ أيضًا مما ذُكِر من الفروق أن الضيق بتشديد الْيَاء وصفٌ لازم وصفٌ لازمٌ لصاحب ذلك الصدر بخلاف الضيق الذي هو بتخفيف الياء, بتخفيف الياء فإنه يقصد به المصدر أي صار الشخص صدره صار صدره ذا ضيق لكن الضيق يدل على الملازمة ملازمة الضيق لصدره. إذا فالله عز وجل قد جعل صدر من أراد الضلاله لكونه غير محب لطريق الهداية جعل صدره ضيقا لا يمكن أن يدخل أن يدخله شيء من السرور. كل مكان ضيق تماما تقول العرب تقول العرب مكان ضيق يعني هو لازم الضيق باستمرار ذلك المكان ملازم الضيق له الضيق ملازم له قوله حرجا ما هو الحرج الحرج أصله في لغة العرب مجتمع الشيء يقال هذه حرجة أي شجر شجر كثير ملتف لا تستطيع الدواب اختراقها لاشتباك تلك لاشتباك تلك الأشجار وتأمل هنا وصف هذا الصدر. الذي كلما أراد السرور أن ينفذ إليه لا يجد مجالا لا يجد مجالا ولا منفذا للدخول هذا هو الحرج هذا هو الحرج وقد قرئت كلمة حرجا قرئت كلمة حرجا بكسر الراء حرجا كما هي قراءة نافع وشعبة وأبي جعفر قرأوا حرجا والفرق بين الحرج والحرج أن الحرج أو الحرج بالكسر هو الضيق والحرج بالفتح أشد الضيق أشد الضيق وهذه هي قراءة الأكثرين قراءة الأكثرين حرجا فالحرج هو شدة الضيق بمعنى أوضح هو أضيق الضيق أضيق الضيق هو هذا قد يقول شخص كيف أو ما الفرق بين الضيق والحرج؟ معنى ذلك أنه تكرر الكلام في الضيق بلفظتين كلمة ضيق وحرجا يقال انتبه هناك فرق بين الحرج وبين الضيق الضيق هو أشد أن أو الحرج هو أشد أنواع الضيق أشد أنواع الضيق هو الحرج فأكد الله عز وجل ذلك بأن الضيق شديد وشدته عظيمة ذكر الله عز وجل الحرج وأيضا أن الحرج ضيق لا منفذ فيه ضيق لا منفذ فيه كما أوضحنا إذن فالله عز وجل حين أخبرنا بضيق صدر هذا الكافر أو هذا المجرم بين أن الضيق الذي في صدره شديد وأنه لا ينفذ إليه شيء من الخير ولا ينفذ إليه أو فيه شيء من السرور الذي يغمر القلب هذا هو معنى حرجا فهل فهمتم هذا؟ إذن لو سألتكم ما هو الضلال؟ ماذا تجيبون؟ ما هو الضلال؟ عندك عبد الله العدول عن الصراط المستقيم عن الطريق المستقيم أحسنت وهل هذا يكون على إطلاقه بمعنى أن يكون هذا العدول عن الصراط المستقيم لابد أن يكون كفرًا؟ انتبه بعض الناس ما يفهم ما يفهم آيات القرآن فتارة تقول له هذا ضلال والضلال يتفاوت ويختلف فإذا به يقول لا الضلال لا يكون إلا كفرا بالله عز وجل ثم إنه أحيانا الذي ما يحب القرآن يأخذ كلمات من القرآن لأنه لا يفهمه، فيتكلم على القرآن بأنه كذا وأنه كذا لأنه لم يفهم القرآن. ماذا تقولون في قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدا. ما هو الضلال هنا؟ فوجدك ووجدك ضالا. فهدى <سؤال> عندما عندك يا اخنا احمد ماذا ك... ما هو ارفع صوتك طيب وان على علم بتفاصيل الشريعه طيب اداره الطف عندك هناك أقوال لأهل العلم في توجيه هذه الآية حتى لا يقول الشخص معناها الضلال الكفر معناها الكذا وينزل ليضرب القرآن بعضه ببعض بسبب جهله الضلال المذكورها هنا هو الذهاب عن العلم والمعرفة بتفاصيل أمور الدين لم يكن يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. فهداه الله بالوحي أن أعلمه بتلك الأمور ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقال الله سبحانه وتعالى له وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وقال سبحانه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب فهذه الآيات تدل على أن الضلال المقصود به الذهاب عن العلم بحيث لا يعلم تفاصيل الشرائع وأسرار علوم الدين ثم هداه الله عز وجل إليها بالوحي الذي أنزله عليه بالوحي الذي أنزله عليه لكن إذا لم يفهم هذا المعنى سيصير الشخص يتكلم على القرآن وربما ويتع... يعترض على القرآن بسبب أنه لم يفهم هذه الآية وأمثالها فيقول هذا قدح في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كذا لا افهم القرآن فهما صحيحا كما فهمه السلف الكرام تنجو بإذن الله من اشكالات كثيرة ومن ضلالات بعيدة نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الضلال والفثنة إنه على كل شيء قدير وبارك الله فيكم